وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتَبْدَلًا فَزَوْجٌ مِّكَانَ زَوْجِهِ وَآتُوا إِحْدَاهُنَّ ن𝗾رًا طَيِّبًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا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 وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أوضاعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نساءكم وأمهات نساءكم وربان ربكم اللاتي في حجوركم من نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم من نساء كم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلايل أبناء الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما